وعاندوا رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما منع الناس أي أهل مك وهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا أيضا كان هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص ولأن السياق يفسر ذلك وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله وبالوحدانيه وان يتعبدوا لله وحده لا شريك له اذ جاءهم الهدى جاءهم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فهو هدى للعالمين أرسله الله جل في علا رحمه للعالمين وما ارسلناك إلا, الا مبشرا ونذير وما ارسلناك الا وما, أرسلناك إلا بي بي وما أرسلناك إلا إلا بالحق مبشرا ونذيرا الآية وما, بش... وما ارسلناك الا مبشرا و... و... ونذيرا وقال الله جل وعلا وما ارسلناك إلا كافه نادي الذي التي أريد وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فهو هدى وهو جاء بالهدى ودلهم وهداهم الى طريق مستقيم بشرع قويم لعباده رب العالمين وحده لا شريك له وما منع الناس يؤمنوا اذ جاءهم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وقد أنزل الله للفعلاء إليه أعجب الكتب وأعظم الكتب وأنزل إليه أيضا من المعجزات التي على مثلها آمن الناس ومع ذلك جحدوا وطغوا وبغوا وتكبروا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم صنة الأولي فهنا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم على ماذا؟ تعلمون بأن الإسلام يجب بما قبله؟ وأن التوبة تجب ما قبلها فإن أسلمه فقد جب ما قبله يستغفروا ربهم على الشرك يستغفروا ربهم على المعانده يستغفروا ربهم على أنهم ليسوا من أول وهله قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالآيات البينات القاهرات قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنه الأولي وهنا أيضا قال ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم لما ما قالوا ويستغفروا الله ويستغفروا ربهم لأن المسألة أيضا فيها المؤاخذة وفيها المغفرة والتوبة وهذه أيضا من لوازم الروبوبية وفيها أن من استغفر الله له غفر الله له ولذلك قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما قال غفور أو, أو, أو قال يغفرو قال غفارا سيغة مبالغة فيها, فيها فيها الامتلاء قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نعم فمن استغفر غفر الله له كما في الحديث الذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له قال ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا إلا أن تأتيهم سنة الأولين اختلف العلماء في هذا الباب على أقوال ثلاثة إلا أن تأتيهم سنة الأولين طال بعضهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين يعني لابد أن يكون الأمر على على مكان وقد قال سنة الأولين هم الذين تواصلوا بي فلا تواصل بي بل هم تخون ومن عندما قالوا لن قالوا قالوا قالوا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل, رسل الله كأنهم يريدون ذلك أو العذاب إلا وما منعهم أن تؤمن وما تؤمن من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم صنوة الأولين يعني العذاب تعجيل العذاب تعجير العذاب له القول الثاني لبعض المفسرين وما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا إلا, أن تأتيهم إلا لأن تأتيهم فعلى ذلك حتى تأتيهم الطامة الكبرى ويأتيهم العذاب ويحشرون يحشرون معه في النيران ثالثا منعهم إلا أني قد قدرت عليهم العذاب يعني الله قدر عليهم العذاب لذلك لم يؤمنوا فسبق الكتاب عليهم وهذه المعاني لا تختلف هذه معاني لا تختلف بل تتواكب وتتوافق وتترافق ما منعهم ما, ما منعهم من الإيمان إلا أنهم تغووا وتكبروا وتجبروا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقال الله من كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة من السماء وساعدهم على ذلك النفس الجباره وسفسط الشيطان راد بهم أن ينزل الله بهم العقاب وأن يختم لهم بالكفران حتى يكونوا معه في النيران وأيضا لانه قد سبق الكتاب لأن الله جل وعلا يعلم المحل لأن الله جل وعلا يعلم المحل القابل للإيمان وال الذي ليس بقابل للإيمان كأبي لهب وأبي جهل. قال الله تعالى تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ملوه مكث. مع ذلك ما صارع وقال طب الان الآن. سبق الكتاب وانتهى. فرغ ربكم من العباد. قال أو يأتيهم العذاب قبلا أو يأتيهم العذاب قبلا هو قلنا لو قلنا بالتفسير يعني إلا تأتيهم سنة الأولين العذاب. فيكون المعنى ويأتيهم عذاب آخر يعني، ويأتيهم العذاب قبلا نعم. قال أو يأتيهم العذاب قبلا. سنة الأولين إذا قلنا كما بينا بأنهم أرادوا أن يؤتوا مثل ما أُوتى رسول الله ومن الذين قالوا استكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الوحي له عندما قالوا قالوا لولا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك. قال و والحق ان نقول بأن أو هنا بمعنى الواو وقد تاتي بمعنى الواو في كثير من من آآ يعني آآ من الآيات كما قال الله تعالى قاب قوسين أو ادنى يعني وادنى وفي قول قوله تعالى فارسلناهم الى ألف أو يزيدون يعني ويزيدون تقول او قصيرنا سماء فيس يعني وصيبنا السماء قول تعالى أو يأتيهم العذاب قبلة قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر قبلة نعم والكسائي قرأ قبلة وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود قبيلة وزن فعيلة وأبو المتوكل قرأ قبلا بفتح القاف ما غير يعني استئنافا فإذا قلنا بأن المراد بسنة الأولين هو العذاب فما فائدة التكرار أو, أو يأتيهم العذاب يوم العذاب الجواب عن ذلك أن سنة الأولين أفادت عذابا مبهما يمكن أن يتراخى وقته وتختلف أنواعه وإتيان العذاب قبلا أفاد القتل يوم بدر وقد جاء وألقوا جميعا الذين كانوا يستهزئون في قبل ألقوا جميعا في بدر قتلوا جميعا في بد وذلك قال مقاتل سنة رعوين عذاب الأم السالفة أو يأتيهم العذاب قبلة عيانا قتلا بالسيف يوم, يوم بد الله تعالى ومنع الناس يؤمنوا إجاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وكما قلنا كان مؤجرا عليهم لان هؤلاء الستة الذين وضعوا سله الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا في قريب بدر جميعا القوا في قريب بدر وكانوا صرعى قتلا قتلا يوم بدر قال الله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق والتخذوا آياتي وما أنذر هزوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وما نرسل المرسلين هذه أيضا فيها فعدت أن الإرسال من قبل الله جل في ألاه وأن الرسالة ليست مكتسبة بل هي هبة من الله جل في ألاه قال الله تعالى الله يستفي من الملائكة رسولا ومن الناس الله يستفي من الملائكة رسولا ومن الناس فالنبوة النبوة استفاض ليست اكتشافا بحال من الأحوال والله جل في علاه جعل مدار الاصطفاء في النبوة على القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته ورسالته نعم. وما نرسل المرسلين وما نرسل المرسلين هذه دلاله على كثرة الرسل وقد قال الله تعالى وإن من أمة إلا خل فيها, فيها نذير وَمَنُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ هذه وَظِيفَةُ الرسل كما قلنا في الْإِجْمَالِ الرسل رَحْمَةٌ من الله جل في علاء العباد والله خلق العباد ليرحمهم لا ليعذبهم قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم إني والجن والإنس في نبع عظيم أخلق ويعود غيري أرزق ويشكر سواي. قيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعايم وأتبغضون إليه بالمعاصي وأنا أكلأهم على فروشهم فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم الغرض المقصود ما خلقهم إلا ليرحمهم ولا يهلك على الله إلا, إلا هالك ولذلك أرسل أرسلهم رحمة في الإجمال ومن رحمته أنه حبيب بين لهم أتم البيان أن الرسل بينوا لهم أتم البيان، فأما تموت فهديناهم الدلالة والأشاد والبيان، فاستحبوا العمل للهود. فالرحمة فيها البشارة النذار، كما قال القريش صارخا إني أنا النذير العريان، وقال أخذكم بحوزكم وأنتم تتساقطون في النار. قال مبشرين ومنذرين يبشرون بالثواب والجنات لمن آمن بالله ووحده ويبشر بالعذاب والتقريع والتوبيخ والإهانة والذلة والاحتقار والعذاب الوخيم والعقاب الأليم لمن كفر وأشرك بالله جل فعلا معه غيره قال ومن أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق هم يجادلون يجادلون بالقراء يجادلون بالباطل بما طلبوا من طلبات يعني كلها طلبات تعجيزية ما أرادوا الحق بها كما قال الله وصفا اياهم عندما قالوا اجعل لنا الصفة ذهبا وأيضا قالوا, قالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من أرض أنبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة طبيلة هؤلاء يفعلون ذلك ما يريدون هم يريدون, يريدون التعديز ما يريدون الحق ومن أراد الحق بلغه من أراد الحق بلغه ولا محاله فما سألوا إلا تعديزا ليضحضوا الحق ليدفعوا الحق ما يريدونه ولذلك قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون ولغوا فيه لعلكم تغلبون فهم يجادلون ويقولون أيضا ينازعون في البعث والنشور كما كان الرجل أخذ العظام وقال وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قالوا إذا كنا عظام ورفات لم لمبعثون خلقا جديدا أن ذلك استبعدون وقال مستهزئا عندما أكون عند ربي جل فعلاء سأوتى مالاً وولده أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن فعهده قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آيات وما أنذروا هزوا اتخذوا آيات الله جل أخذوا القرآن استهزاء وما انذروا وخوفوا به من النار ومن عذاب القبر استهزاء والنار والقيامة استهزاء فاستهزاءوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال يعني لما قال الله جل وعلا عليها, عليها تسعة عشر في الملائكة قال عليها عشرة عليكم التسعة ولا تسعة عليكم العشرة مستهزئا والآخرون ايضا كانوا يستهزئون بالجنة وبالنار وما في الجنة وما في النار ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أتى به فاتخذوا قرآن الله دل فعلا استهزاءا بدلا من أن يهتدوا به وفيه الهداية والرحمة لكنهم كما قلنا يحبون الحياة الدنيا كما وصف الله تعالى في كتابه قال الله دل ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على على الأخرة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على على الأخرة عليكم السلام عليكم السلام إذن فترى من هؤلاء كما وصفهم الله جل في علاه أنهم يجادلون بالباطل لدفع الحق وهكذا أيضا أهل البدع فيهم شبه من هؤلاء ما ترهم إلا مجادلين هم قوم خصمون كلما أتيتهم بالدليل لم يقنعوا به وأخذوا يشكلون عليك ويدفعون الحق بالاباطيل بوحي الشيطان وهذا تحقيقا لكلام الرحمن وان الشياطين لا يحيون الى اوليائهم ليجادلوكم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت له ومن اظلم ليس احد اظلم من هذا هذا اظلم الظلم هنا اظلم الظلم لأنه أخذ مادة الهداية فجعلها مادة غواية وأخذ أخذ سبيل النجات فجعله سامحنا نجلس أو قراصنه ربنا احفظك حبيبي سلام عفون فأخذ مادة الهداية فجعلوها غواية وأيضا أخذوا سبيل النجاة فحادوا عنه وضلوا الطريق إلى سبيل وهو سبيل الهدى فاتنكبوا الصراط وأرادوا سبيل الردى فأعطاهم الله سبيل الردى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله سبحانه وجل في علاه قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قال بآيات ربه وهنا بآيات ربه على العموم بآيات ربه على العموم المعنى أنهم ذكروا بآيات الله دل المتلوه وآيات الله دل المرئية آيات الله المرئية كالسماء كالسقف المحفوظ فيها النجوم تتلألأ والقمر والشمس هذا الكون بعلويه يبهر العقل والناظر إليه إذا أراد أن يرى خللا رجع البصر إليه خاسئا وهو حسير لا يجد بذلك فإن الله قد كون الكون وأبدعه سبحانه جل, جل في علاه قال الله تعالى مبينا هذا الكون بمرني شسعة في العلو في السماء السحاب هذه السحاب من أعظم آيات الله جل في علاه وهي تحمل المياه لو نظرت ودققت النظر فوجدت فيها جمالا يرق, يرق له القلب وتدمع له العين بل والاركان بأز بأسرها تهتزوا إقراراً بعظيم ربوبية الله جل في علاه فأنت ترى السحب تسير في السماء ما الذي يسيرها كذا تحمل الماء إلى أماكن يريدها الله جل في علاه دون أماكن أخرى هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه والشمس بإشراقتها لو اقتربت شبراً واحدة لاحرقت كل ما على الأرض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال وبالنجم هم يهتدون إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون على الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وافظ الغرض المقصود هنا يقول الله جدا فعلا مبينا ومن أظلم ليس أحد أظلم من هؤلاء ومن أظلموا ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها بآيات ربه المتلوه فيها ما فيها من العبر والعظات والحكم وفيها ما فيها من قصص الأمم السابقة والسالفين حتى يعتبروا عبرة ويتطعذوا عذة ويسرعوا إلى ربهم حتى لا يأتيهم العذاب الأريم لكن أن لهم ذلك ومن قضى عليه الهلاك فلن تجد له ناجيا ومن أظلم من ذكر آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما, ما قدمت يدا نسي ما قدمت يدا ما أسلف من الذنوب والمعاصي والكبائر والشرك نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الصغائر ونعوذ بالله من الكبائر ونستغفر الله على ما بدأ منا ونستغفر الله على ما بدر منا ونستغفر الله على ما قدمنا وما أخرنا وما صرنا وما اعلنا وما عمدنا وما أخطأنا وهو أرحم علينا من أمهاتنا فليغفر لنا الله بإلا فعلان اللهم لا تدخلنا رمضان ولا, تقل... ولا تعنا نقبل على... نقبل على رمضان إلا بصحيفة بيضاء نقية اللهم أمين رب العالمين قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ما قدمت يداه وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الفاعل الحقيقي هو الله جل فعلان ولا ينسبون الفعل للعبد يقولون تجاوزا والحق أن العبد فاعل وفعل العبد خاضع فعل الرب جل في علاه ومشيئة العبد ليست مستقلة تابعة لمشيئه الرب لكن فعل العبد محاسب عليه لأنه مخير فيه وله الإرادة وركب الله فيه الإرادة والعقل لكنه إذا ابى على الله لابد أن يهدد فينسب للعبد فعلا واكتسابا وينسب للرب خلقا وايجادا كمال فوق كمال وأما الفعل من العبد قد يكون حسنا قد يكون وقد يكون نقصا لذلك قال الله لله في علا ما قدمت يداك ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه فهو يحاسب على ذلك ان جعلنا على قلوبهم أكنة لا حول الله. قال ان جعلنا على قلوبهم أكنة أغلافا أغلاقا أقفالا لا يفقهونه ولذلك دائما كنت ادندن والآن تأتي الحقيقة أيضا تظهر جليا بأن مسألة الهداية، مسألة الزواية، مسألة الرفع، مسألة الاتقاد، مسألة العلم، مسألة الفهم، كله مداره على القلب. السبعة الطعات مدارها على القلب. التخازل مدارها على القلب. الخيانة والكذب وسوء الخلق وخوف الطوية مدارها على القلب. مدارها على القلب. خسيسة القلب ودسيسة القلب تنأى بالعبد تنأى بالعبد عن الرب هدلف علاء. بعيدا بعيدا حتى يقال له سحقا سحقا بعدا بعدا <تصفيق> وسلامه القلب ونقائه سبب ارتقاء العبد وكلما كان العبد انقى كان صاحبه ارقى وكلما كان وكلما كان المكلف مخموم القلب كلما كان أسرع إلى الى الى مرضات الرب كلما كان كلما كان المكلف مخموم القلب كلما كان أسرع إلى مرضات الرب قال إن جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا سبحان رب العظيم أغلق الله مسامع القلب فلا يعقلون شيئا وأيضا يسمعون ولا يسمعون فقول الله جل فعلاء شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لكن أنا أريد الشاهد من الآهل أخرى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني لا يسمعون سمع إجابة هم يسمعون وإلا, وإلا كيف تقام عليهم الحجة يسمعون وينظرون ويعقلون أن هذه من آيات الله جل فعلاء لكنهم يجحدون كما قال الله جل فعلاء لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال الله تعالى وهذه من أعجب ما تقرأ وتردد وتسمع وتتدبر وتتأمل لتدرك قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرة أبصارنا بل نحن قوم مسحرون يا للعجب لكن إن أراد الله غواية أحد فلن تجد له هداية قال نوح عليه السلام كما بيان الله تعالى ذلك في كتابه قال وما ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم انتهى الأمر انتهى وما أراده الله لابد أن يكون قال وإن تدعوهم إلى الهدى يهتدوا إِذًا أَبَدًا يعني مهما تدعوهم بالإماء إلى الإيمان مهما تعظهم بالقران يهتدوا أبدا لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون كلا كلا بل ران على قلوبهم قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلاف كثيرا قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوارد فيه اختلاف كثير أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفى ثم قال الله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة وهذا أيضا فيه العظة والعبرة لهم وأن الله جل وعلا فتح لهم الباب والمجال للاستغفال للتوبة للأوبة كما فعل ذلك مع فرعون ومع كثير من المشركين فتح لهم باب التوبة وباب التوبة معروض إلى يوم القيامة حتى تشرق الشمس من مغربها وربك الغفور قال الغفور وأيضا فعود سيغة مبالغة وقال ربك قلنا فيها أمران الأمر الأول التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة إضافة التشريف والثاني أن الربوبيه هذه من الوازم الربوبيه المغفرة الثواب والعقاب الأغز كل ذلك من لوازم الربوبيه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب إن الله يمهل ولا يهمل يمهلهم على ما يفعلون بأوليائه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترى دماء المسلمين رخيصة الآن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لا أكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي سبحانه وجل في علامه وابن مسعود وابن عباس وهذه جاءت موقوفة ومرفوعة يطوف بالكعبة يقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمه الدم المسلم عند الله أعظم منك ومع ذلك يمهل يدهش العقول ما سياتي الآن من كلام رب العالمين يذهل له المر ترتدف القلوب وتحتز الأركان دهشة على حلم الله دل فعلها أما قال الله دل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات خدوا الأخذيب وأدراموا النار والقوا فيها الشيوخ والصبيان والنساء والصغار كل ذلك إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم ثم بالتراخي ثم بالتراخي للتراخي امهلهم سبحانه اللهم لك الحمد على أمهلك لنا يا رب العالمين اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اننا نستغفرك ونتوب, ونتوب, ونتوب اليك ان الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوب فلهم عذاب جهنم ولهم معذاب الحريق قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا لم يجد مخرجا لم قال لا يجدوا من دونه لا يجد من دونه مؤيلة يعني لن يجد من دونه ملجأ لا من جاء من, من الله إلا, إلا إليه نقف عند هذه ونسأل الله المغفرة والعفو الفوائد المستنبطه الهوى قائد, الفتى إلى الردى. الهوى قائد الفتى إلى الردى السعيد من وعظ بغيره إلا ان تتهم سنة الأولين السعيد من وعظ بغيره ذم الجدال، طبعا الجدال بالباطل ذم الجدال الحق ظاهر ولو بعد حين قل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا مدار النداء والهلاك على القلوب من حكمة الله الإمهال يا رب الفرحة مترأزق ما تعرف أنك أنت لازلقت أرجو أن تكون وترية هذه كم متأكد نعيم قال شفع ستة اللهم امين يا رب طيب حاضر الاستهزاء بالدين كفر ممتاز الاستهزاء بالدين كفر